بسم الله الرحمن الرحيم قل أ و ح ي إ ل ي أ ن ه استمع نفر من الجن فقالوا إ ن ا سمعنا قرانا عجبا يهدي إ ل ى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا أ ح د ا و إ ن ه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا و إ ن ه كان يقول سفيهنا على الله شقطا وإنه موسوعه ل ل ا إ ن ا ل ج ن ل ل ل ى ا ك ذ ب ا وإنه كان ا ر ج ل م ن ا ل إ ن س ي ع و و د ن ب ر ج ا للعلوم ه ا وإنهم ظنوا كما ظنوا ظننتم أن ل يبعث ا ل ل ه د ا وإنا ل م س السماء ن ا وقالوا ش و ب اننا ك ن ا ن ق ع د م ن ه ا م ق ا ع د له ل شهاده وشوب و ل ن ج د له ش ه ا ا ص د ا و إ ن ل ا شركه نريد ا ل أ أم أ ر ر ض ا د بهم ر ك ه د ا و إ ن ا ي ه ا ل ص ا ل ح ي ن ذ ل ك ك ن ا طرائق قددا و إ ن اجتماعي ظننا أن لن ع ز الله ج ز ه وربا وإنا لم م ا س م ع ه النابلسي ه فمن ف يؤمن بربه ل ا ل ق ل و إ ن م ن ا ا ل م س ل م و ن و م ن ا ا ل ق ا ص ط و ن س م ا أ الله ا ل ح س د ا واما القاصدون فكانوا لجهنم محطبا و أ ن لو استقاموا على الطريقه ة ل أ س ق ي ن م لاسقيناهم, لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن ي ا ر ض عن ذكر ربه نسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا الله أحدا وإنه لما لله مع وإنه قل ا ا م عبد ل ه عبد اني ل ل ه كه كادوا ك يدعوه كاد و و ن ع ل ه لن ب د ا قال إ م ادعو أ ربي ولا أ ش ر ك به أ ح د ا قل إ ن ي لن يجيرني من الله قل إ ن ي لا أ م ل ك لكم ذ ر ا ولا رشدا قل إ ن ي لن يجيرني من الله أ ح د ولا ولم, ولم أ ج د من دونه ملتحدا إلا, الا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعصي الله ورسوله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 الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم انقد ابله رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى, وأحصى كل شيء عددا